بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ايوي بي آقا كردوا شانازيتان بزوري سروة سامانوة تادم رنودة بوغورستان كلا سوف تعلمون ثمَّ كَلَّا سُوفَ تَعْلَمُونَ وَمَكَنَ لَمَوْلا دَزَانَنْ دُبَى رَوَى مَكَنَ لَمَوْلا دَزَانَنْ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمًا يَقِينًّا لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ وَأَنِّيَ وَكْخُوتَنْ دِزَانَنْ أَجَرْ أَنْزَامِكْخُوتَنْ بِزَانِيَ يَبْدَلْ نِيَأِيَ وَ وابا كان ابون سوين بخوا بيغمان دوزخ دبينا ثم لا ترونها عينا اليقين دوبار سفين بخوا ظل نيابا بتاوي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لە پاشان سوئن بخوا لو ڕۆژەدا پرسیاری همو بهریکتان لیدکره